الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبتدي هذا الدرس في كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي رحمه الله نبتدي أيها الأخوة الفضلاء في الجزء الثاني من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي وأوله الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة اقل بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة اعلم أن إذا بنينا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة فلا إشكالٌ فلا إشكال في اختلاف رُتبتها لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهة ونهي التحريم يستجزم من أن أحدهما أشد في النهي من الآخر فإذا انضم إليهما قسم الإباحة ظهر الاختلاف في الأقسام فإذا اجتمع عليها قسم النجب وقسم الوجوب كان الاختلاف فيها أوضح وقد مر من أمثلتها أشياء كثيرة لكننا لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف لأنه إما أن يكون حقيقياً فالكلام فيه عناء وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما يذكر بحكم التبع بحول الله نعم أول ما يبتدي المصنف هنا في الكلام على التقسيم تقسيم البدع على الأحكام الخمسة وكما أشار هنا إلى أنه مضت هذه المسألة وبيّن الصواب فيها وهذا الباب عند المصنف معقود لبيان رتب البدع ودخولها في الضروريات دخولها أن تكون البدع مثلا في الضروري الأول وهو الدين قد تكون البدعة فيما يتعلق بالضرورية الثالث وهو حفظ النفس قد يكون البدعة فيما يتعلق بالضرورية الثالث وهو حفظ العقل ثم قد تكون البدع في الضرورية الرابعة وهو حفظ العرض وقد تكون أيضاً البدع في الضرورية الخامس وهو حفظ المال وأنتم تعلمون أن البدع داخلنا تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلا يجوز الإحداث في أي باب من أبواب الدين وفي هذا الباب سيتحدث المصنف عن أمور اولها كما ذكرت بيان خطورة البدع فيما يتعلق بالضروريات الخمس لقد يبتدع الإنسان في أبواب العقيدة فتكون بدعه مؤدية إلى عدم حفظ الدين وهو الضروري الأول حفظ الدين الضروري الأول هو بإقامة التوحيد إقامة أركان الإسلام وتطبيق شرائع الدين تحاكم للشرائع وقد يقع الابتداء في ذلك بمعنى ادخال تصورات فاسدة لتغيير المعاني الصحيحة للدين وهذا هو أخطر أنواع الامتدع وقد تكون البدعة جارية فيما يتعلق بحفظ العرض كما هو الشأن في بدع الجاهلية في الأنكحة إنها بدع كثيرة سواء جاهلية العرب قبل الإسلام هو الجهليات الحديثة فإنها عندها بدع كثيرة في أبواب النكاح وأدت هذه البدع إلى عدم حفظ العرض وهناك بدع تجري في ما يتعلق بالضروري الرابع وهو حفظ المال كبدعة يجعل الربى مصلحة إن هذا من البدع وجعله قرين البيع كما صنعت الجاهلية الأولى إنهم جعلوا البيع مثل الربا وكذلك كل من جعله يحقق مصلحة وأنه نافع للناس كما تنفع سائر العقود هذا من البدع فالشاطبي في هذا الموضع سيبين جريان البدع في هذه الأبواب وبيان خطورتها وسيستنبط من هذه الدراسة التطبيقية الدراسة في هذا الباب هنا الدراسة التطبيقية سيستنبط أمور منها ان البدع التي تجري في هذه الأبواب لها خطورة عظيمة على الدين وترجع إلى أصل فاسد عند البشر المخالفين للشرائع ألا وهو التشريع من دون الله فيشرعون في هذه الأمور الخمسة العظيمة سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو بحفظ العقل أو بحفظ النفس أو بحفظ العقل أو بحفظ المال ويضعون شرائع من عند أنفسهم وتبلغ الخطورة هنا بقدر خطورة كل عمل من هذه الأعمال فإن ما يقع من البدع فيما يتعلق بالضرورية الذي هو حفظ المال لا شك أنه خطير لكن أشد منه في الخطورة ما يقع من البدع الذي هو في الضرورية الأول وهو ما يتعلق بالاعتقاد وعلى هذا سينضي المصنف في بيان مراتب البدع وفي بيان الخطورتها الأمر الثاني الذي سيستمط المصنف من هذا التقسيم ومن هذه الدراسة التطبيقية أن البدع التي تجري في كل ضروري من الضروريات الخمس ونأخذ مثال الآن ما يتعلق بحفظ النفس فإن الجاهليات لها في ذلك بدعنا كثيرة فمنها قتل المشركين لأبنائهم ووأد البنات فإن هذا متعلق بحفظ النفس والواجب عليه أن يحفظ أنفسهم ومع ذلك انتقلوا إلى مذهب خبيث معروف عندهم كما سيشير إليه المصنف وواد البنات وقتل الأولاد الباسل للدين وزعمهم خوف العار وخوف الإملاق هذه بدعة عند الجاهلية ومثلها كما سيذكر المصنف بدع الهنود في تعذيب النفس وسيدكر ذلك أمثلة كثيرة ثم أن هذه البدعة الجارية التي يدخلها المكلفون والمشارعون والظلال في دينهم قد تجد منها ما يصل إلى حد القتل بغير سنة وشريعة وقد يصل الأمر منها إلى تعذيب عضو من الأعضاء اتلاف عضو من الأعضاء كما هو في الشرائع الهنود التي ابتدعوها من دون الله في تعذيب النفس بزعمهم طلب مصلحتها كما زعم الكفار المشركون قبل الإسلام قتل الأولاد طلبا لمصلحتهم طلبا لمصلحة الأولاد أنفسهم وطلبا لمصلحة أولياء أمورهم دفع العار والإملاق وما يتركب على ذلك من المصالح المزعومة عندهم فهذا من الابتداء وقد يصل الأمر ويتعدى الابتداع إلى أمور جزئية في مسألة إطلاف عضب من الأعضاء كما ذهب بعض الغلاف من المتصوفة بأنه يفقع عينه يقول لكي لا تنظر إلى حرام ونحو ذلك هذا كله مرتبط بالابتداع في الدين لكن كما تلاحظون أن قتل النفس تدينا هو أخطر درجة من فقع العين ومن هنا نشأ عند المصنف بحث وهي هل هذه البدع الجارية في الضروريات الخمس على مرتبة واحدة أو على مراتبة متفاوتة ومن ثم كان عنوان هذا الباب في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة يعني منها ما هو خطير ومنها ما هو أخطر منها ما هو خطير ومنها ما هو أخطر وذلك لبيان مراتبها وانتقل إلى مبحث ثالث وهو المقارنة بين البدع ومطلق المعاصي فإن المعاصي أيضا على مراتب وليس قتل النفس كقطع العضو وليس قطع العضو كاللطمة وليست اللطمة على الوجه مثلا كالخدف الصغير هي تتفاوت وهذا الباب نصبه المصنف لبيان اولا انتشار البدع في الضروريات الخمس ومن هنا يتبين لكم خطورتها وأنها مفسدة للدين البحث الثاني هو تقسيمها وقد انتهى المصنف إلى أن هذا التقسيم إنما هو للبيان وإلا فإن الصغيرة من البدع هي كبيرة لما يحيط بها من أسباب وسيذكرها لما يحيط بها من أسباب وسيتخلل هذا البحث أمثلة تطبيقية كثيرة من أبواب شدة هذا هو الباب السادس الذي جعله المصنف في قرابة خمسين صفحة يريد أن يتحدث عن عن هذه المسائل المتداخلة وهو ما سنبدأ في هذا الدرس ثم نكمله بعد ذلك إن شاء الله لماذا قال المصنف هنا أن التقسيم إما أن يكون حقيقياً فالكلام فيه عناء وإما أن يكون غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح من يستطيع يشرح العبارة هذه وقد مضى معكم بتقسيم بعض أهل العلم البدع إلى خمسة إقسام وأن المصنف رد هذا كله وبيّن الصواب فيه فمن يشرح كلامه هنا قال لكن لا نبسط القول في هذا التقسيم ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف لأنه إما أن يكون حقيقيا فالكلام فيه عناء وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح فلا فائدة في التفريع على ما لا يصح هذا البحث قديم في أول الكتاب صدر على تقسيم العز من عز السلام لأن هذا الأصم لخمسة أقسام أي نعم فيقول أن هذا التقسيم إما أن يكون حقيقي فحصرف وتمييز الواجب عن المباحة عن المخروف هذا فيه عنادة بالنسبة للمكلم أي نعم يعني التقسيم إذن هذا مرتبط بمناقشة المصنف لمن قال أن الأحكام بالنسبة للبدع تجري فيها الأحكام الخمسة اللي هي الواجب, الواجب. والمندوء والمباح والمكروه والحرام يقول هذا التقسيم كما مضت المناقشة فيه يقول هذا التقسيم مقصودهم بالواجب ما يدخل في المصالح المرسلة وما دلت عليه الشريعة فهل هذا يكون من البدع أو مستنبط من أحكام الشريعة فإذا الخلاف بينهم إنما هو في التسمية وإلا ما كان واجباً فعند القائلين عند أصحاب هذا التقسيم يقصدون ما كان واجبا أي مستنبطا معلوم الحكم وجوبه من الشرع هذا ليس من البدع وإن كان مندوبا فماذا يقصدون بالمندوب عندهم أن يدل دليل على أن هذا الحكم قد ندب الشارع إليه فهذا أيضا يدخل في أحكام الشرع ولا يدخل في تقسيمات لا يدخل في أحكام البدع وكذلك القول في المباح فما بقي إذن إلا أنه محرم أو مكروه فيقول التقسيم هنا إذا كان حقيقيا فالكلام فيه عناء لا فائدة فيه وإن كان غير حقيقي فقد تقدم أنه غير صحيح يعني بمعنى أن إذا كان هناك بدعة واجبة أو مندوبة فقد بينا أن ذلك غير صحيح لأن البدع كلها داخلها تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة والعموم هنا يفيد أن البدع كلها ضلالة وهذا الدليل رد على من قسم البدع إلى بدع من تصور أن البدعة الحقيقية التي وردت في التعريف السابقة أن منها ما يكون مندوب أو واجب وهذا لا قائل به البدعة الحقيقية أو الإضافية البدعة التي في التعريف السابقة لا يقول أحد من أهل العلم بالسنة العارفين بها ولا حتى اللي قالوا بالتقسيم لا يقولون بأن منها واجب أي أوجبه الشرع بل يقولون أو مندوب بل يقولون أن هذه الفتاعة داخلة في النهي في الحديث وعلى هذا سيفرع المصنف فإذا الآن الذي في الحديث أنها ضلالة بقي هذه الضلالة تتفاوت في المرتبة أو لا هذا سيدخل المصنف من هذا الباب سيدخل المصنف من هذا الباب اقرأ بارك الله فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام قسم الوجوب وقسم الندب وقسم الإباحة إن حصر النظر فيما بقي وهو الذي ثبت من التقسيم غير أنه ورد النهي عنه على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة في قوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذا عام في كل بدعة أي نعم إذن الآن <تصفيق> القول بأن البدعة التي فيها التعريف اللي هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة هذه لا يدخلها القول بأنها ولا مندوبة ولا مباحة عند القائلين بالتقسيم جميعا يعني لنسنا قائل من علماء السنة ولا من الفقهاء أربعه ولا من أتباعهم على السنة لا أحد يقول بأن البدع اللي درستمها في التعريف في أول الكتاب اللي هي طريقة تضاهي الشريعة أي تخالف الشريعة لا أحد يقول بأن شيئا منها واجبا أو مندوبا أو مباحا لا أحد يقول بهذا فنحصر الكلام في أي شيء بأنهم قائلون إما أن تكون محرمة وإما أن تكون مكروحة هذه قواعد دقيقة ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ويدونها أما المحرم فواضح طيب المكروح ماذا يقصدون؟ ماذا يقصدون بالمكروح؟ بالم... ماذا يقصدون بالمكروح؟ نعم؟ اي نعم إيه. المكروه اما زي في... نعم اما هو تعرف المكروه ما يفعله لا سابو تاركه ولا يعاقب فاعله هل يقصدون هذا هنا في تقسيمهم هل يقصدون هذا اذا المكروه هنا كراهه تحريم لأنه عند العلماء كراهة تنزيه وفي كراهة تحريم فالمقصود هنا أن البداع لا تقرأ إما أن تكون محرمة وإما أن تكون كراهة التحريم أيضا وليس المقصود ما ذكر في التعريف المشهور عند الأصوليين طيب ما معنى قول المصنف هنا أنه ورد النهي عنها على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة هذا فين ورد نعم. أحسنت ورد في الحديث يعني ورد الناهي هنا على وجه واحد ونسبته إلى الضلالة واحدة يقصد المصنف أن الذي في الحديث الآن ليس هناك تفريق بين بدعة المحرمة ولا مكروها كراهة تحريم كراهة التنزيه لا تدخل في ذهنه لأنها ليس مقصودة هنا فإذا يقول الحديث الوارد إياكم محدثة الأمور بين كل بدعة ضلالة إن تفيد التأكيد هنا وكل يفيد العموم والذنب فيها واحد ونسبة إلى الضلالة واحدة فهل نمكن أن نفرق أو لا كأنه يريد أن يقول هذا نعم ولذلك ينتج هذا السؤال اقرأ فيقع السؤال هل لها حكم واحد أم لا فنقول ثبت في الوصول أن الأحكام الشرعية خمسة نخرج عنها الثلاثة فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم ليش نخرج عنها الثلاثة اللي هي الوجوب الواجب والمباح. والمباح والمندوب هذا لا قائل من أهل العلم بأن البدعة المذكورة في التعريف المصطلح عليها عند أهل العلم اللي هي الإحداث في الدين اللي هي طريقة في الدين مقترعة اللي مخالفة الكتاب والسنة لا أحد يقول لا تدخل في الأحكام الثلاثة فإذن المصنف الآن سينتقل إلى ما بقي وراء الأحكام الثلاثة وهما حكمان حكم يشير الكراهة والتحريب فاقتضى النظر قسام البدع إلى القسمين فمنها بدعة محرمة ومنها بدعة مكروهة وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات لا تعد الكراهة والتحرين فالبدع كذلك هذا وجه وهذه مسألة مهمة البدع داخل تحت جنس المنهيات البدع المصطلع عليها بالتعريف البدع التي نقول أنها مخالفة الكتاب والسنة التي نقول أنها طريقة في الدين مخترعة ظاهي الشرعية التي نقول أنها الإحداث في الدين هذه ما من عالم بالسنة من الفقهاء من المحدثين من غيرهم إلا أنه يقول داخلا تحت جنس المنهيات ووجه ثاني أن البدع إذا تؤمل, معقولها وجد... إذا تؤمل معقولها وجدت رتبتها متفاوتة رتبها وجدت, رتب... وجدت رتبها متفاوتة إذن المصنف الآن سيدخل معكم في دراسة تطبيقية لبيان خطورة البدع لكن سينتهي البحث عنده بعد ذلك إلى أن البدع وانتفى وتتثيرت بها لكنها كلها خطيرة ونبقى نعود إلى هذا المثال الواضح إن الابتداء بقتل النفس لا شك أنه أخطر من الابتداء بقلع العين والثاني تقول ماذا تقول أدنى مرتبة ولكنه أيضا إيش ماذا تقول خطير البدعة الحقيقية أخطر من البدعة الإضافية على ما ذكر في تقسيم البدع الحقيقة والإضافية وتقول عن الإضافية أنها يش أنها خطيرة أيضا تغيير ملة إبراهيم في الاعتقاد من البدع وكذلك تغيير حكم جزئي تشريعا من دون الله وتدينا خلافا للسنة من البدع وتقول عن الأول الأول أنه أخطر وتقول عن الثاني أنه خطير أيضا هذا ما سينتهي لأنه صنم لكن متى سينتهي عليه سينتهي بعد ذكر التطبيقات وتشريق كثير من المسائل ويبدئ في الأمر ويعيد ويقدم ويؤخر ويقالن بين البدع والمعاصي لأن المعاصي تنقسم إلى كبيرة وصغيرة يقدم دراسة واسعة تطبيقية لكن في النهاية سينتهي إلى هذه القضية وذلك سيضرب لكم أمثلة كثيرة والدراسة التطبيقية مهمة سيتكلم عن التشريع من دون الله عند الجاهليين وما أشبهه وما يشبهه بعد ذلك وسيتكلم عن درجات الفرق التي هي جماعات وطوائف ذا المعتزلة والخوارج الشيعة وسيبين أن الابتداء الكل عندهم خطير وكذلك الابتداع الجزء خطير لكن عندهم أخطر وهكذا فمن هذا الصمت من هذه الدراسة التطبيقية ستستفيدون مسائل كثيرة وفي النهاية سيعود إلى أصل البحث وأن البدع ما قلنا أنه خطير وما قلنا أنه أخطر كله داخل في الحديث كل بدعة وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم ففي حديثه الآن في الذكر كل بدعة ضلالة تدخل جميع البدع سواء كانت أعلى خطورة أو أدنى خطورة فكلها شر ومن ثم النهي عنها واحد وصفى بالضلالة واحد وإن تفاوتت مراتبه هذا ملخص البحث لكن كيف سيصل له المصنف؟ سيصل له بعد دراسات تطبيقية واسعة ينتهي منه إلى هذه القضية المسلمة التي نص عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام إينا فمنها ما هو كبر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وقوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح ومنها ما هذا المثال الأول وسيأتي كلام المصنف وينقل الأحاديث في شرح هذه الآيات ونرجع الكلام في ذلك إلى أن يأتي في موضعه سيرد الأحاديث في سبب نزول هذه الآيات عند البخاري ومسلم وسيتكلم عنها تفصيلا لكن المثال الأول الذي ذكره كما تلاحظون هو من أخطر أنواع البدع وهو تقسيم الدين وجعل بعضه لله وبعضه لغير الله ثم تقسيم اعتقادات المكلف فجعل شيئا منها لله وشيئا منها لغير الله وقريبا من هذا ما ذكره من بدعة المنافقين هذه الأمثلة أيضا مضت معكم في الكتاب في أول الكتاب كيف يعتبر فعل المنافقين من البدع من يستطيعوا صور هذه المسألة أن يستطيعوا صور رأي المصنف في هذا أما بدعة التشريع من دون الله من البدع فهذا ظاهر لأن الله عز وجل أمر الناس أن لا يشرعوا من دونه وأن يلتزموا الكتاب والسنة وأن يحكموا بهما وأن لا يشرعوا من عند أنفسهم شيئا فإن مرد الأمر كله فإن مرد الأمر كله لله فإذا شرعوا من عند أنفسهم فهذا هو الابتداء يبتدعوا شرعا من دون الله لم يأدم به الله هذا هو الابتداء يعني مقصود الشارع أن يكفهم عن التشريع وجعلوا القوانين المخالفة عن الشريع ومقصودهم عند أنفسهم هم أن يجعلوا لأنفسهم شيئا مع الله فكما يشرع الله هم يشرعون فيشرعوا الله لهم فيأخذوا من أحكامه ما شاءوا اتباعا لشرعه ويشرعون في بقية الأمور ما شاءوا ويتبعون أحكامهم هذا واضح أنه من الابتداء بل كما قام المصنف أنه من الكفر الصرح ففي بدعة المنافقين أعمال المنافقين كيف تدخل تحت تعريف البدع من يطبق على هذا التعريف فضلا لأنهم لم يسلموا حقيقة وإنما أسلموا حفاظا لأموالها حتى لا ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومرتها نقاتل الناس حتى يقولوا إليه. إيه نعم هذا مقصودهم أو هذا فعلهم حقيقة فعلهم أنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا خلافهم هذا حقيقتهم لكن كيف نطبق التعريف عليهم كيف نطبق التعريف خذ أي تعريف من التعريفين هنا أحسنت يعني الله عز وجل شرع شرائعه لمقصود وهو وهذا المقصود ما هو عبادته والصدق في تطبيق أحكامه وولاية رسله عليه الصلاة والسلام وأهل الإيمان ونصرة الحق واستعمال الدين لإصلاح الأرض هذا مقصود الشارع من إرسال الرسل طيب المنافقون عكسوا هذا المقصود جعل الله عز وجل الانتساب إلى الدين وإظهاره والانتساب إلى أحكامه جعل المقصود الأكبر منه هو تحقيق عبادته وإصلاح الأرض والولاية لله والرسول المؤمنين والبراءة من الكفار المشركين وتطبيق شرائع الإسلام والصدق ظاهراً وباطلاً في عبادة الله هذا مقصود هذا المقصود من إرسال الرسل وإقامة الدين في الأرض فعكس المنافقون هذا المقصود فجعلوا إظهار الدين في أفعالهم وأقوالهم واتخذوه ذريعة لمخالفة هذه المقاصد جميعا واتخذوها ذريعة للصد عن عبادة الله واتخذوها ذريعة لإبعاد الناس عن أحكام الله واتخذوها ذريعة لولاية الكافرين واتخذوها ذريعة لأسفل الإرصاد للذين آمنوا هذه المقاصد عند المنافقين مخالفة للمقاصد الأولى ولا ما هي مخالفة مخالفة فكأنهم وضعوا المقصد الأول المقاصد العظيمة الأولى وضعوها في غير مقصدها وجعلوا لهم طريقة وجعلوا لهم طريقة خاصة يغيرون بها مقاصد الشرق وهذا معنى البداء وهذا معنى الابتداء وهذا هو رأي المصنف في إدخال طريقة المنافقين في تعريف الابتداء في إدخال طريقة المنافقين في تعريف البداية نعم. ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا كبدعة الخوارج والقدرية والمرجاة ومن أشبههم من الفرق الضالة ومنها ما هو معصية؟ ويتفق عليها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصائي بقصد قطع شهوة الجماع ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في اتباع في إتباع رمضان بست من شوال وقراءة القرآن بالإدارة والاجتماع للدعاء عشية عرفة وذكر الصلاطين في في خطبة الجمعة على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي وما أشبه ذلك هذه الأمثلة نضى معكم الكلام عليهم وذلك كما ستلاحظون لابد لكم المراجعة أيضا خاصة لكم أنتم للجزء الأول لأنه الآن سيبني في الجزء الثاني سيبني على أي شيء على كلامه في الجزء الأول والكتاب يقع فيه تكرار والمقصود به الفائدة ولذلك ما مضى من الكلام فيه لا نعيد الكلام فيه أن مسائل مستقلة كالمسائل التي ذكرها هنا فيعود الإنسان إما إلى الكتاب أو إلى الأشرطة كما سبق الكلام فيها تقصيلا فالمقصود الآن هنا تتنبهون إلى مقصد المكلة المصنف في هذا الباق هنا الآن ذكر النوع الأول اللي هو التشريع من دون الله اللي هو كفر الصراح وذكر أيضا بدعة المنافقين ثم انتقل إلى بدعة الفرق المنتسبة إلى الإسلام تسمى الفرق الإسلامية لأن فيها رأيان للسلف والصواب أنهم لم يكفروا هم الخوارج القدلية والمرجئة وما أشبهها من الفرق الضالة ثم انتقل إلى البدع الجزئية التي ممكن أن تقع من الإنسان وهو ليس منتسب إلى هذه الفرقة يعني قد تقع من صاحب سنة مثل بدعة التبتل وبعض الصحابة أشك أن الصحابة عدوا uhil sunnın ومنهم من فكر في أن يختصي كما سيأتي في الأحاديث هذه بدأ والصيام قائما في الشمس وكذلك المشي في الحج و Fleisch هذا ورد في الحديث أراد الصحابة أن يصنع ذلك فانهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد بعض الصحابة أن يصنعوا ذلك فانهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. والخصاء أيضا القصد قطع الشهوة ورد من بعضهم فانهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنت إذا تأملت هذه التطبيقات الواضحة الجيدة هذه فالأول هو صنيع الكفاء وكفر الصراح التشريع من دون الله الثانية بدع في بعض مفاهيم الدين سواء في العقيدة أو في غيرها وذكر لها أمثلة كالخوارج والقدرية والمرجية والكلام عن هذه الطوائف سبق أيضا معكم لا نعيد التعريف بهم ثم بعد ذلك ما هو دون ذلك هو معصية التي ليست بكفر كبدعة التبت ثم مسائل خلافية بين أهل العلم يعني الآن التبتل والصيام قائم في الشمس والخصاء هذا ما نهيون عنه والكلام فيه واحد عند أهل العلم النوع الرابع النوع الرابع من المسائل الخلافية وعدها بعض العلماء من البدع مثل كلام مالك في إتباع رمضان في النهي عن إتباع رمضان بستة من شوان وقد عرفتم السبب في هذا كما مضى في الدرس الماضي والذي قبله هل هذه المراتب الأربعة؟ كم مرتبة لنا هذه؟ كم مثال؟ الأمثلة التطبيقية أربعة أمثلة هل كلها في الخطورة واحدة؟ إذن الآن تتنبهون إلى قصد المصنف فستأتل العلماء يتفقون على أن الخصاب قصد قطع الشهوة من البدعة والصيام قائما في الشمس تعذيبا للنفس وفجعة التبتل لكن هل هذه البدعة مع أنها نقل خطيرة في الدين هل هذه البدعة مثل بدعة الخوارج القدرية والمرجئة؟ ماذا تقول؟ لا. تقول لا مع أنها كلها بدع وكلها إيش؟ ضلالة تدخل تحت النهي وتدخل تحت وصف الضلالة الوارد في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم وتي جوامع الكلمة انتقل إلى بدعة الخوارج والقدرية هل هي مثل بدعة عباد الأصنام؟ لا. طبعا لا مع أنها شر وخطيرة في الدين هذا هو مقصود المصنف يظهر من تطبيقاته في بيان مراتب البدع والمقصود مراتبها لبيان أن بعضها أخطر من بعض نعم. فمعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصح مع هذا أن يقال إنها على حكم واحد هو الكراهة فقط أو التحريم فقط ووجه ثالث طبعا لا أحد يقول إنها على الكراهة فقط يعني هذا من باب تشقيق المسائل عند المصنف لإفادة القارئ وتحريك معلوماته لكن ما في أحد يقول بأنها الكراها فقط وإنما يقول هذا الكلام من باب المثال يعني قال هنا فلا يقال إنها على حكم واحد هو الكراها فقط أو التحريم فقط وسيعود يقول بعد ذلك أنها تدخل في المنهيات مع اختلاف رتبها إيه نعم وجه ثالث أن المعاصي منها صغائر ومنها كبائر ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال وإن وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين ثم إن كل رتبة من هذه الرتب لها مكمل ولا يمكن في المكمل أن يكون في رتبة المكمل فإن المكملة المكمل مع المكمل في نسبة الوسيلة مع المقصد ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات وأيضا سينتقن المصنف الآن إلى بحث يريد أن يقيس عليه وعد تتأملون هل يصح القياس أم لا وهي أن المعاصي الصهية أنها تنقسم إلى صغائر وقبائر نتكلم الآن في المعاصي مطلق المعاصي فهو أن ضم الإنسان معها ابتداء أم لا فإن ضم معها ابتداء رجعنا إلى تقسيم البدعة وإن لم يضم ابتداء عدنا إلى مسألة المعصية التي يعصي الإنسان فيها طلبا للشهوة أو نحوها لكن لا يجعلها دينا ولا يبتدع فيها هل هذه المعصية تنقسم إلى صغير وكبير أو لا الصحيح أنها تنقسم إلى صغير وكبير لثبوت الأدلة في ذلك ما هو تعريف الكبيرة الكبيرة تخيل الكبائر لها تعريفات كثيرة لكن منها وصحها ما ورد فيه وعيد بالعذاب وعيد بالنار وهذا يدلنا الكبائر مثل أكل أموال الناس في مثل أكل أموال اليتامة فإنه ورد الوعيد فيه إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فإذا ورد الوعيد بالنار بالعذاب باللعن ونحو ذلك فهذا يدل أن الفعل الذي وردت عليه هذه الصفات من الكبير ما هو تعريف الشاطب الكبير؟ هذا من المواضع التي أراد الشاطبي أن ينبه على تعريف الكبير وكلامه هذا قريب من كلام أهل العلم الشاطبي أخذ منح آخر في تعريف الكبير يقول ما ورد في الضروريات فهم الكبيرة. مثل من يأتي بأمثلة. ما ورد بالإخلال بالضلول الأول ما هو الضلول الأول حفظ الدين ما ورد بالإخلال فيه فهو من الكبائر مثل مثلا ترك الزكاة غير جاحد إلاها من الكبائر وقد يصل إلى أن يكون من الشرك لكن لا نتكلم في هذا الآن لكن الإخلال بالضروري مثل ترك الصلاة انه من الاخلال بالضروري الاول وهو من الكفر الاكبر على ما ورد في الاحاديث الصحيحه وامن العلماء من اعتبره من الكبائر الذي الكفر هذا بالنسبه للاخلال بالضروري الأول انتقل الى ما هو الا حفظ النفس الاخلال به كما اشار المصنف اذا كان الاخلال بالضروري من الكبائر مثل قتل النفس الاعتداء على الإنسان بقطع عضو منه فإن هذا من الكبائر من الظلم لا تقول هذا من الصغير هذا من الكبائر انتقل إلى الذي بعده ضروري الثالث ما هو حفظ العرض انتهاكه والإخلال به يصير من إيش من الكبائر مثل الزنا مثل القدر مثل اللواط من الكبائر مثل نكاح المرأة في عدتها مثل نكاح الخامسة انتقل إلى الضروري الذي بعده ما هو حفظ العقل شرب الخمر من أي شيء من الكبائر وما أشبهه وما لحق به من المسكرات انتقل إلى الضروري الذي بعده حفظه حفظ المال الإخلال به كالسرقة يعتبر منه ماذا من الكبائر فإذا اتجاه المصنفنا الشاطفي في هذه العبارة قال ما كان من الإخلال بالكبائر من الإخلال بالضروريات يكون إيش كبيرة فعلى هذا تعريفه قليل من تعريف أهل العلم للكبائر إينام وأيضا فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد وعدمه فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين ولذلك تستصغر حرمة النفس في جنب حرمة الدين فيبيح الكفر الدمى والمحافظة على الدين مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين هو الآن ينتقل إلى معنى آخر ليزي... لي... ليزيد هذه المسألة وضوحا يقول هذا التفريق بين مرتبة ومرتبة أمر طبيعي والشريعة مبنية على هذا ولذلك رتبت من العلماء من رتب الضروريات الخمس ولا شكلنا علىها حفظ الدين ثم حفظ الناس. ثم أراد أن يضرب بعض الأمثلة التطبيقية فيقول أن حفظ النفس مرتبة حفظ النفس ليست كمرتبة حفظ الدين بدليل أن النفس تستصغر إذا كان المقصود هو حفظ الدين مثل أن تقتل النفس في سبيل الله فإن ذلك إذا أدى إلى حفظ الدين أصبح المقدم ما هو؟ مرتبة الأولى ثم قال أيضا أن من كفر استحق القتل وذلك للمحافظة على الدين ثم تكلم أيضا عن الجهاد وإتلاف النفس في القتل أو الإتلاف الأعضاء إذا كان لمصلحة حفظ الدين فإن ذلك مرغوب فيه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وهذا يدل على أن هذه المراتب بعضها لحفظ بعض هذه المراتب يحفظ بعضها بعضا وينبني بعضها على بعض نعم. ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص فالقتل بخلاف العقل والمال وكذلك سائر ما بقي نعم. من سرق مالا فأنه يقطع ولا يقتل لكن من قتل نفسا فأنه يقتل بها وذلك لأن حفظ النفس أعلى مرتبة من حفظ المال وكذلك من شرب خمرا فإنه يجلد ولا يقتل بخلاف من قتل نفسا فإنه يقتل فدل على هذا أن مرتبة حفظ النفس أرفع من مرتبة حفظ المال وحفظ العقل وإذا نظرت في مرتبة النفس تباينت المراتب فليس قطع العضو كالذبح ولا الخدش كقطع العضو وهذا كله محل بيانه الأصول هنا نطلب على كان كذلك فالبدع من جمله المعاصي وقد ثبت التفاوت في المعاصي فكذلك يتصور مثله في البدع فمنها ما يقع في الضروريات اي انه اخلال بها ومنها ما يقع في رتبه الحاجيات ومنها ما يقع في رتبة في رتبه التحسينيات وما يقع في رتبه الضروريات منه ما في الدين او النفس او النسل أو أو فمثال وقوعه في الدين ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام من نحو قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة وفيها عن ابن المسيب أن البحيرة من الإبل هي التي يمنح درها للطواغيه والسائبة هي التي يسبونها لطواغيتهم والوصيلة هي الناقة تبكر بالأنثى ثم تثني بالأنثى يقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر فيجدعونها لطواغيتهم والحامي هو الفحل من الإبل كان يضرب الضراب المعدودة فإذا بلغ ذلك قالوا حما ظهره فيترك فيسمونه الحامي أي نعم وكل هذا من التشريع بغير إذن من الله هذه التشريعات تقسيم الأنعام جعل بعضها لله وجعل بعضها للطوغيت هذا من الكفر والشرك ومعنى الشرك هنا أن تشرك أحدا مع الله مع الله عز وجل أن تجعله شريكا أن تجعل لأحد مع الله شركا في عبادة الله وشركا في التوجه إلى الله وكما تتوجه إلى الله تتوجه إلى غيره وكما تذبح لله تذبح لغيره وكما تجعل أشياء معينة من العبادات لله تجعلها لغيره هذا من الشرك الذي نهى الله عنه هذه التشريعات, التشريعات تنقص من القسمين منها تشريعات مكتوبة ومنها تشريعات غير مكتوبة يعني الشرائع والقوانين قد تكون عرفية غير مكتوبة وقد تكون مكتوبة إذا كان في أمة لا تعرف القراءة والكتابة فالطبيعي أن تكون مكتوبة أو محفوظة تكون محفوظة لا تكون مكتوبة ومثل القبائل أجهلون القراءة والكتابة الطبيعي تكون عندهم مكتوبة أو محفوظة, محفوظة وهي أحكام عرفية ودستور يمضون عليه يتحكمون إليه ويعملون به ويقدمونه في الناس عرفاً ونظاما وقانونا يتعارفون على العمل به ومن عمله كان ممدوحا ومن تركه كان مذموما وقد يكون الدستور مكتوبا مثل الدستير الحديثة مثل القوانين الوضعية فيها مكتوبة لأن الأمم المعاصرة عندها قدرة على الكتابة والتصنيف وعندها قدرات الوسائل المتقدمة فتكتب كل شيء فالدستير في الجهليات القديمة والحديثة تنقسم من القسمين منها ما هو مكتوب ومنها غير مكتوب وكلها قوانين وكلها قوانين هذا النوع عند الجاهلية غير مكتوب فإذا قلت كيف يحفظونه يحفظون عن طريق الكهان والمقدمين فيهم والذين يتحاكمون إليهم فيصبح عرفا محفوظا عند الناس يحفظونه فمثل هذه التقسيمات الموجودة لا تجد فيها كتاب عند العرب لأنها أم أمية ما تكتب لكن لما كان معمولا به تشريعا معمولا به يدم فاعله يمدح فاعله ويدم تاركه ويدور عرفا وقانونا صار في حكم القوانين والدستير والتشريع من دون الله سواء في أمور, في أمور الأطعمة كما صنعوا هنا في أمور العبادات أو في أمور العاديات والمعاملات أي هذا التفسير ذكره البخاري في تفسير باب ما جعل الله من بحيرة وأيضا ذكره الإمام المسلم إينا. وروا إسماعيل القاضي عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أو إني لا أعرف أول من سيّب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم عليه السلام قال قالوا من هو يا رسول الله؟ قال عمر بن لحي، أبو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه في النار، يؤذي ريحه أهل النار، وإني لا أعرف أول من بحر البحائر، قالوا من هو يا رسول الله؟ قال رجل من بني مدلج، وكانت له ناقتان، فجدع أذنيهما، وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار هو وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما، نعم هذا ذكره أيضا البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا وله شواهد فالمقصود هنا أن هذا الذي صنعوه كان قد صنعه بعضهم ثم صار في من بعده عرفا ثم صار في من بعده عرفا ولذلك تأمل هذا المعنى في قال وإني لا أعرف اول من بحر البحار ثم في الذي قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أو إني لا أعرف أول من سيء بالسوائل يعني معنى هذا أن هذا لم يكن قبله فأول من صنعه واحد ولا جماعة واحد ولذلك التشريع التشريعات الفاسدة الباطلة هذه التشريع إما أن تجتمع عليه جماعة ابتداءا مثل ما هو مشهور الآن في القوانين الوضعية إن تجتمع هيئة تشريعية فتشرع أحكام من دون الله وإما أن يكون التشريع ناشع عن عرف يعني إنسان يعمل العمل أول مرة ثم يأتي الثاني فيعمل مثله ثم يأتي الثالث فيعمل مثله ثم يأتي الرابع فيعمل مثله ثم يأتي الخامس فيعمل مثله ثم ينتقل واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء إلى قبيلة أخرى إلى مكان آخر فيظهر هذا العمل يظهر هذه البدعة والمصنفون الآن يذكر هذه على أن أعمل وقد ذكر قال إنها من الكفر الصراح فينقل هذه البدعة إلى مكان معين فيتبعه آخرون وينتقل آخر إلى مكان آخر فيتبعه آخرون ويصبح عرفاً أي شيء يتعارف عليه الناس فذلك مصادر التق... ال... القوانين الوضعية الآن والعصورة متأخرة مصدر الأول التشريع من دون الله أي جماعة يجتمعون وهيئة تجتمع فتشرع من دون الله ماذا تقول, أنت في هذه ماذا تقول أنت في هذه المسألة ماذا يقول ذاك في هذه المسألة ماذا عندك يا فلان ماذا عند المفكر الفلاني القانوني الفلاني ثم يجمعون هذه الآراء فإذا اتفقوا عليها سواء بالأغلبية أو بالإجماع جعلوا ذلك تشريعا أمراً ونهياً وإباحة أمراً أو نهياً أو إباحة المرتبة الثانية هذا النوع وهو العرف وهم ينظرون في الأعراف السابقة وإذا وجدوا أمراً انتشر وأصبح عرفاً منتجراً بين الناس فإنه ينتقل من فعل الأول إلى الثاني إلى الثالث إلى الرابع إلى الخامس ينتقل من فعل الآحاد إلى فعل الجماعات ثم يصير بعد ذلك تشريعاً لكن إذا سألت ما أصله إيش تقول إذا سئلت ما أصل هذا التشريع من دون الله ماذا تقول تقول اجتمع جماعة فشرعوه بهذا لا تكون صادقا وإنما تقول إيش أول من صنعه فلان انظر كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم لا أو إني لأعرف لا أول من سيب السواب شفت الحديث إني لأعلم لا قال إني لا أعرف أول من سوى سوى فإذا هذه البداع ما اجتمع عليها هيئة تنظيمية أو إشرافية أو مجلس معين فقالوا نسبي هذه نسيب هذه لطواغيتنا أو نصنع كذا وكذا ما اجتمعوا هذا لا وإنما صنعه فرد وجد عند أمة من الأمم أو مكانا من الأمكنة أو هو أتى به من تفكيري فجعله شرعا جعله عملا هو يعمل به ثم انتقل من العمل العادي ليصبح عرفا وهذا تعريف العرف عند القانونيين العرف يصبح أمر معروف عند الناس فيعتادونه فينتقل من درجة كونه عرف خاص إلى عرف عام أول أنه عمل من واحد ثم ينتقل عرف خاص في مكان ضيق ثم ينتقل ليصبح عرف عام ثم يصير مستند من مستدار التشريعات يصبح تشريع هذه المرتبة الثانية في القوانين الحديثة فهذا النوع المذكور في الأحاديث هذا النوع المذكور في الأحاديث هنا لم تجتمع جماعة فتشرح هذه الشرائع وإنما صنعه الواحد بعد الواحد ثم تتابع عليه ثم أصبح عرفا ثم أصبح تشريعا عندهم يمدح فاعله ويذمه تاركه ومن اراد ان يعرفه عفوا أن يرفعه من الارض تقوم عليه القيامة فالنبي عليه الصلاه والسلام لما جاء ليرفع هذه التشريعات ماذا صنعوا به قامت عليه الدنيا كلها لانه اراد ان يعرف هذه يرفع هذه التشريعات من الارض التي ولذلك النبي وخنا منا هنا قال هذا امر نعرف من بدا به وقد علمه الله بذلك قال اني لا اعلم او اني لا اعرف اول من سيب السواد ثم قال وإني لا أعرف أول من بحر البحار ثم بعد ذلك صار عرفا وتشريعا عاما في الناس نعم. وحاصل ما في هذه الآية تحريم ما أحلى الله على نية التقرب به إليه مع كونه حلالا بحكم الشريعة المتقدمة ولقد هم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرموا على أنفسهم ما أحلى الله وانما كان قصدهم بذلك الانقطاع الى الله عن الدنيا واسبابها وشواغلها فرد ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وسياتي شرح هذه الايه <تصفيق> في الباب <تصفيق> الكلام على هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذا أيضا مضى الكلام عن هذه درس مستقل وأكرر مرة أخرى إلى أن الجزء الثاني مبني على الجزء الأول ينبغي لطالب العلم أن يراجع الجزء الأول دائما يكثر من مراجعته حتى يستطيع أن يتابع كلام المصنف في هذا فهذه الآية مضى كلام المصنف عنها تفصيلاً. والمقصود هنا أن تحريم ما أحل الله على نية التقرب به إليه هو من البدع أيضا ولما وقع من بعض الصحابة شدد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم النكير في هذا واعتبر هذا تعديا هذا وهم يقصدون به التقرب إلى الله ومع ذلك لم يكن ذلك عذرا لهم نعم وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة منهي عنه وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغير له ولا قصد فيه الابتداع فما ظنك به إذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهيد سبيل الضلالة أيهما أعظم حينئذ الثاني. أيهما أعظم يعني إنسان يجتهد لنفسه يريد أن يتقوى على العبادة فيقول أحرم على نفسي بعض ما أحل الله حتى لا أتوسع في المباحات أو يحل, يحل لنفسه أن يختصي مثلا حتى لا ينشغل بالنساء وهو يقصد التقرب إلى الله هذه بدعة والآية ذكرت التشديد فيها والنبي عليه الصلاة والسلام شدد على الثلاثة من أصحابه الذين أرادوا أن يصنعوا ذلك لكن لكن أيهما أعظم هذا النوع من الابتداء والصحابة رضو الله عليهم كانوا وقافين عند كتاب الله لما أمرهم النبي بذلك ماذا صنعوا؟ لما نهاهم ماذا صنعوا؟ انتهوا لما نهاهم انتهوا رضو الله عليهم فأيهما أخطر هذا او الابتداء الذي فيه اعتراض على الشرع وتغيير لهو وقصد فيه الابتداء ابتداءا وأدى إلى التغيير وتبديل الشرائع أيهما أعظم؟ الثاني الثاني يوم هنا يتضح لكم اتجاه المصنف في بيان مراتب, مراتب البداء <تصفيق> أما قول وسيئة شرح هذه الآية في الواب السابع فإن المصنف له في هذا الكتاب خاصية وهو أن يبني بعضه على بعض وقد يستعمل نفس المعنى أو الآية نفسها في أكثر الموضع ويستدل بها على ما يتناسب مع الباب الذي وردت ورد سياق الآية فيه ولذلك المصنف أورد هذه الآية في موضع سبق في موضع قد سبق وفصل الكلام فيها ثم أوردها هنا وسيردها في الباب السابع لبحث آخر هنا اقرأ الله فصل ومثال ما يقع في النفس ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب الشنيع والتمثيل الفضيع سينتقل الآن إلى البدع التي تقع من المكلفين وتقل بالضروري الثاني الذي هو حفظ النفس لك أحد الأخوة يسأل هنا يتكلم يقول أيهما أشد الزنا أو قتل النفس والجواب ما هو قتل النفس كما ورد في الأحاديث من أكبر الكبائر أي نعم إذن سيذكر المصنف الآن ما يقع من البدع في تعذيب النفس وعندما يذكر المصنف البدع عند الأمم الأخرى فإنه يقصد أن يفيدك في هذا الكتاب ليبين لك أن البدع انتقلت أصلا من الأمم الأخرى إلى هذه الأمة فالآن لك أن تقارن بين تعذيب النفس عند الهنود وتعذيب النفس مثلا في كربلا عند الشيعة أو من باب الواحد من جنس الواحد ورايكوا عذبون انفسهم ما حاولوا يعذبون انفسهم يضرب وجهه ويلطم ويضرب رأسه ويلطم وجهه بل قد يجرح نفسه بالسكاكين هذا من تعذيب النفوس فاذا تاملت البدع المشهوره في هذه الامه تجدها ماخوذا من من بدع الامم الاخرى اي والقتل ابن اصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر منها الجلود كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلا في زعمهم والفوز بالنعيم الأكمل بعد الخروج عن هذه الدار العاجلة ومبنيون على أصول لهم فاسدة اعتقدوها وبنوا عليها أعمالهم ومن هنا يظهر للإنسان حاجة المكلفين إلى, إلى الرسالات وشدة حاجة المكلفين إلى ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام لأن ما جاء به الرسل حافظ للضروريات الخمس وفيه رفق بالمكلفين وتحقيق لمصالحهم الدنيا والأخروية لكن إذا شرع هؤلاء الجهال ومبتدع لأنفسهم انظر ماذا يشرع لأنفسهم يشرع لأنفسهم العنف والشد على أنفسهم قتل النفس تعذيب النفس وهذا دليل على أن الإنسان إذا ترك وهواه فإنه يورد نفسه المهالك وإن كان قصد بزعمه الارتفاع بها والعناية بها حكى المسعودي وغيره من ذلك أشياء فطالعها من هناك وقد وقع القتل في العرب في عرب الجاهلية ولكن على غير هذه الجهة وهو قتل الأولاد لشيئين أحدهما خوف الإملاق والآخر دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناق حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم وقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وقوله وإذا بشر أحدهم بالعنثى ظل وجهه مسودا نعم هنا إذن القتل لسببين ذكر مصنف خوف الإملاق مثل من يدعون الآن لتحديد النسل وإن كان فرق بين الأمرين لكن يدعون لتحديد النسل خوف الإملاق يقول إذا كثرت ذرية الإنسان فإنه لا يستطيع أن يقوم بهم من حيث الإطعام والعناية بما أكلهم وشاربهم وهذا لا شك أنه شك في ما تعهد الله به عباده بأن كل نفس تجري لها يجري الله عز وجل لها رزقها وهو الذي تكفل بعباده سبحانه وتعالى الأمر الثاني دفع العار الذي كان لاحقا لهم بولادة الإناث ويخشون أن أن تقع المرأة الأنثى في ذمه فيذمون بها أما الأول هو خوف الإملاق فلا داعية له لأن الله عز وجل قدر أرزاق الخلائق وتكفل بهم أما الثاني فدفع العار مطلوب لكن بأي شيء في إقامة شرائع الدين وإن الإنسان ما بحفظ عرضه لكن كيف تحفظ عرضك تصونه وتعلمهم الإسلام وتطبق عمل الشرائع وتبعدهم عن المخالفات فيكون الإنسان محفوظ العرض لكن الجاهليين تغيروا ملة أبينا إبراهيم وليس عندهم شرائع يلتزون بها أشبه الشرائع الجاهلية الآن في بلاد الغرب وغيرها لأنهم ليس عندهم شرائع يحفظون بها أعراضهم فالعرب لما فيهم من الشهامة بخلاف الآن كثير من أجناس المشركين لما فيهم من الشهامة انتقلوا إلى حل آخر وهو حل عسير شديد الحل الآخر هذا أنهم يقتلوا البنات مع أن الآن وجود العار والفضائح موجودة في الغرب على جميع المستويات لكن لقلة الشهامة فيهما وانعدامها فما يتهمهم هذه الأمور أصبحت أمور عادية عندهم تحدثون عنها وينقلونها في وسائل الإعلام يعتبرون القضايا عادية جدا ويعتدرون عنها ولا يرونها بشيء لكن العرب بقي فيهم من الشهامة والشجاعة ما حملهم على بحث عن وسائل أخرى والوسائل المتيسرة في لكن ظلوا الوسائل اتبع ملة إبراهيم وشرائع الدين لكن غيروا ملة إبراهيم فلم يبقى في أيديهم شرائع تحفظ العرض وخافوا من وقوع البنات في المحظور. ويترتب على ذلك وقوع العار بالنسبة لهم فماذا صنعوا؟ ما الحل عندهم؟ اتخذوا أشد الأفعال عنفاً بحيث أن الإنسان ما يحتمل مثل هذا التصرف فانتقلوا إلى وؤد البنات يأخذها وهي صغيرة ملفوفة بلفافة صغيرة أو يأخذها وهي كبيرة تتعلق به وتحن إليه وتبكي بين يديه وقد تلعب بين يديه وهي لا تذري وتقبله وتلثمه وفي نفس الوقت يبحث عن الحفرة الأثيمة فيضعها فيها لا شك أن هذا من, من, من أشرس الأعمال وأشدها عنفا لكن حملهم على ذلك بزعمهم خوفا العرب. الأمر الثالث وهو المناسب لموضوع الفصل هو أنه لإلباس الدين ليلبسوا عليهم دينهم فإن الشرائع الموجودة من المشرعين الجاهلية من الحكام والكهان قصدوا بها الباس الدين على الناس أي أن لا يكون الدين واضح بيّن فلو بقي على ما كان عليه ابراهيم عليه السلام فالأحكام واضحة لكن لبسوا على الناس دينهم حتى يدخل عليهم المشرعون أمور ليست بحق بل هي باطل وفي نفس الوقت يربطونها بأي شيء بتحقيق المصالح الدنيوية والأخروية يربطونها بالدين يربطونها بالدين فيظلون الناس بغير علم ويتبعهم الناس في أمور يظنونها مرتبطة بالدين وهي ليست مرتبطة بالدين وإنما صنعوا ذلك خداعا ومكرا وهذا يأتي في قول الله تعالى وليلبسوا عليهم دينهم فإذا الأسباب ثلاثة السبب الظاهر خوف الإملاق والسبب الثاني دفع العار والسبب الخفي الذي يصنعه المشرعون والطواغيت لكي يلبسوا على الناس دينهم نعم. وهذا القتل محتمل أن يكون دينا وشرعة ابتدعوها ويحتمل أن يكون عادة تعودوها بحيث لم يتخذوها شرعة إلا أن الله تعالى ذمهم عليها فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية، فنظرنا هل نجد لأحد المحتملين عاضدا يكون هو الأولى في حمل الآيات عليه؟ فوجدنا قوله سبحانه وتعالى، وكذلك زيَّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، فإن الآية صرَّحت أن لهذا التزيين سببين، أحدهم الإرداء وهو الإهلاك، والآخر لبس الدين وهو قوله وليلبس عليهم دينهم أي نعم فهذا مما يدلك على أن المشرعين دون الله ينظرون في اهتمام الناس وفيما يدخل عليهم مما من الأفكار وما يدخل عليهم من التصرفات أو مما تتعلق به قلوبهم مثل هنا تعلقت قلوبهم بدفع العار يدفعون العار على أنفسهم ودفع العارة عن نفس يتعلق به،, يتعلق به القلب الأمر الثاني خوف قلة الرزق لكن هل أصبح هذا تشريعا فيهم انتقل تشريعا وتلبيسا للدين من الذين يضعون الأحكام ويشرعون الأحكام فصار القتل فيهم قتل الأولاد فيهم سنة فصار فيهم سنة أي تشريعا هنا. ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله أو الزيادة فيها أو النقصان منه وهو الابتداع بلا إشكال وإنما كان دينهم أولا دين أبيهم إبراهيم فصار ذلك من جملة ما بدلوا فيه كالبحيرة والسائبة ونصب الأصنام وغيرها حتى عد من جملة دينهم الذي يدينون به ويعضده قوله تعالى بعد فذرهم وما يفترون فنسبهم إلى الافتراء كما ترى والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراها وإنما يقع الافتراء في نفس التشريع في أن هذا القتل من جملة ما جاء من الدين نعم لو أن إنسان عصى أو قتل وقع في معصية ويعترف بأنها معصية فإن هذا لا يعتبر الافتراء لكن إذا انتقل من هذا إلى أن جعلها شرعا وابتدع فيها ونسبها إلى الدين نقول افتراء وكذب افترى وكذا بأي شيء بتصحيح عمله الفاسد ونسبته إلى الدين فإذا انتقل إلى تصحيح عمله والدفاع عنه وجعل له شرعية فلانتقل الافتراء ولذلك جعل الله عز وجل الافتراء هنا قرين الشرك أي نعم ولذلك قال تعالى على إثر ذلك قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا فجعل قتل الأولاد مع تحريم ما حل الله من جملة الافتراء ثم ختم بقوله قد ضلوا وهذه خاصية البدعة كما تقدم لأنها وردت في الحديث هذا اللفظ وردت في الحديث كل بدعة, كل بدعة ضلالة إينا. وهذه خاصية البدعة كما تقدم فاذا ما فعلت الهند نحوا مما فعلت الجاهليه وسياتي مذهب المهدي المغربي في شريعه في شريع في شريعيه شرع القطب هذا سياتي في دروس قادمة في ابواب متاخره سياتي كلام المصنف عن هذا اي نعم. على أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم أنه قتل الأولاد على جهة النذر والتقرب به إلى الله كما فعل عبد المطلب في ابنه عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القتل قد يشكل إذ يقال. لعل ذلك من جملة ما فيه بأبيهم إبراهيم عليه السلام لأن الله أمره بذبح ابنه فلا يكون ذلك اختراعاً وافتراع لرجوعها إلى أصل صحيح وهو عمل أبيهم عليه السلام وإن صح هذا القول وتؤول فعل إبراهيم عليه السلام على أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته فوجه اختراعه دين ظاهر والصحيح هو هذا أن الله عز وجل افتدى إسماعيل بكبش عظيم ولم يجعل الله عز وجل هذا شريعة في الناس وما صنعوا أهل الجاهلية هو ابتداء فوجه اختراعه ديناً ظاهر لا سيما عند عروض شبهة الذبح وهو شان, أهل، وهو شان أهل البدع إذ لابد لهم من شبهة يتعلقون بها كما تقدم التنبيه عليه وكون ما تفعل, ما تفعل أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جداً ويجري مجرى اتلاف النفس يتلاف بعضها كقطع عضو من الاعضاء أو تعطيل منفعه من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك او تعطيل منفعه منفعه من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك فهو من جملة البدع وعليه يدل حديث وعليه يدل الحديث حيث قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذن له ولو أذن له لاختصينا فالخصاء بقص التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب الأهل والولد مردود مذموم وصاحبه معتد غير محبوب عند الله حسب ما نبه قوله تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكذلك فقع العين لألا ينظر إلى ما لا يحل له نعم والكلام في هذه الآية كما سبق الاشاره الى هذا انه ورد تفصيلا في الدرسين في الدروس السابقه وهذا الذي نبه النبي عليه الصلاه والسلام اليه اصحابه وعد الخارج عن ذلك من البدع والصحابه رضوان الله عليهم رجعوا إلى السنة في ذلك فوالسنه في ذلك هي سنه المرسلين كما قال الله تعالى قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي كما قال الله عز وجل في سوره الرعد كذلك جعلنا لهم ازواجا في قول الله تعالى امم على في اخر سوره الرعد لا وكذلك ولقد جعلنا لكل نبي ازواجا وذريه ام يشور لي ازواجا وذريه وما كان ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية هذه سنة المرسلين عليه الصلاة والسلام وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لما خالفها أو أراد أن يخالفها بعض الصحابة فما النبي عليه الصلاة والسلام عليه lit Honkara عظيما ثم عاد صحابة الكرام رضوان الله عليهم إلى ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا ما كانوا قاصدين إليه ونرجع إلى هذه الآية تفصيلا في الدروس السابقة الدرس القادم إن شاء الله في نكاح الجاهلية وأقسامه وكيف جرت البدع فيه على ما ذكره على ما سيذكره المصنف الشاطبي رحمه الله هذا السائل يسأل يقول قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا هل يقال بعد الطعام ورد في هذا آثار كثيرة منها أن يقول أكل طعامكم أفضل عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار صلت عليكم الملائكة ومنها ما ورد في مثل هذه الأثار وهذا يكون كما هو معلوم قبل بعد بعد الطعام يقول هنا أن بدعة الخوارج والقدرية ليستثبت بالكفر والمعلوم أن بعض معتقدات هذه الطواف تخرج من المله هذا إذا كان في أفرادهم قد يخرج الإنسان إلى أفكار تصل به إلى الكفر لكن المقصود عن جملة الطائفة, مقصود عن جملة الطائفة